بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن kõik. يجادلونك في الحق برد ما تبين كأنما يا مَيدُكُمْ هوَ إلهُنا فَوَنذُونَ أن نُغَيِّرَ ذاتَ الشَّوْكِ تَنُمُّنُ ثُمَّ أَمُرِيدُ مَا هُوَ أَن يُحِبَّ قَوْلَ ويقطع دابراً كافي ليحق qual é o meu filho meu filho não que e vida 45 Kanĝa banaค وَمَا تَعَالَى اللَّهُ إِلَّا فَشْرٌ وَلِكَيْفَ مَا يَبْنِي النَّبِيُّ قَوْلُهُ وَمَنْ نُنَظِّرُ نُوحٍ سِفٌ مِّن نَّاسٍ آمَنَ جاي De fo eu bi fo de bifug un لِلَّذِينَ آمَنُوا سَنُورِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي وعربوا فوق الأرض لِقِفَادِ أَهْمَثَ قَضِيزًا إِلَى فِي أَثِيَا طول و اناكن نقم باطلن بلم تسقطوا الله قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله قتل وَ يبل للممين م لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ نُمَامُهُ مُكَذِّبِ الْكَافِرِينَ إن فَقَدْ جَاءَ الْكُرُمُ الْفَتْهُ وَبِنْتَ سَتَهُ فَهُمْ وَخْرَجُوا لَهُمْ وَإِنْ تَعُودُونَهُ شيئا ولم يكن صورت وانى تظن انهم شيئا له كسرة وأن الله معل Yeah. أقول فتنة لا تصيبن الذين أن الله سديد العقار واذكروا إذ أنتم قليل في الأرض خاطرون أن يتخفقوا الناس فآواكم وأيدكم وهي بات لعلكم تشكول يا وغنى أنما Oh, Quan الذين كفروا إلى ذهن ما يحسرون ليميذ الله الخبيث من الطيب مُرْدَ وَلَنَ الخَبِيفَ فَبَغَوا وَمَا بَغَوا بِهِ مَا يَرُكُ مَا أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ياتهوا يغفر ما قد سلف وإن يعوده فقد مضرت سنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله وإن الله بما يعملون بصير وإن تونه نَمُونُ مَن عُلَنَ كُنَّ وَمَن مَّأُولَا وَنَمَّ نَصِير 6 não من هلك عن بجنة ويصيى من خي عن بعينه وإن الله لثميع قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنذعتم في الأمر ولكن الله سلم إِنَّهُ وَعِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيدُ إِذْ لَقَى فِئَتَهُمْ فِي أغيون بَنِي لَؤْم وَيُقْضَى لَكُم فِي أَعْيُنِهِ بِالْقَضِيِّ أَمْرًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّرَاجُ النُّورُ يَا فَإِنَّ لَنَا وَمَن كُنْتَ فِي ضَلَالٍ وَأَطْعِمُ النَّغَاوَ وَالسُجُودَ سلوة تنهب ريحكم واصبروه إن الله مع الصوار ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين تَفَهَّمَ مَا لَا يَفْهَمُونَ غَرِبُونَ عَنْهُمْ وَاتَّبَعَرُهُمْ الَّذِي كَبِيرٌ تَمَامُ جَلَالِهِ وَأَنَّ الله تَتَّقِ بِآلٍ ثِغَاوَنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَفَاوُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ طَوِرٌ يُنْسَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيْدُ يوان النما س أن م على ف د وظ ي م ب فصيب أن الن كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم وَا قَوْنَ اَمَا فِرْنُونَ وَقُولُوا جَاءَ النُّورُ لِيَ ٱلنَّاسُ chair ما <تصفيق> த الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون <تصفيق> الآن خفف الله عنه والذي ما نفيكم وغصفا vein ya يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ترجمة <تصفيق> نانسي about well, well, well. كفروا بعضهم أولياء بعضهم إلا تفر One والذين Amen.